ولا تجادلو أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون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 اثنان سبعة ثمانية اثنان تم المنتاج والإخراج بإستديوهات مؤسسة التوبة للإنتاج الإسلامي والتوزيع الهندسة الصوتية أبو عبد الرحمن نستودعكم في حفظ الرحمن نستودعكم <متحدث> في حفظ الرحمن